بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أدب الفقهاء من تأليف عبد الله كنون سجله فائز عبد القادر شيخ الزور بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث طريف في موضوع أدبي شائق طالما أغفله الكتاب وتجنى عليه النقاد وهو أدب الفقهاء وأعني شعرهم المغموز ظلما بالضعف والمضروب مثلا لكل شعر ليس بذات فالآن أوان إنصافه ورد لاعتبار إليه وقد قسمته قسمين قسما تناولت فيه مادته وعناصره الأولى بحسب الزمن والاشخاص وقسما تعرضت فيه لموضوعاته واغراضه على سبيل البسط والتعريف ولم يكن باعثي عليه الا اريحيه الادب والاهتمام بجمع شوارده ونظم فرائده التي درج مؤلف الآداب على استبعادها من النصوص الأدبية لمجرد أنها إنتاج طائفة من الأدباء غلب عليهم وصف آخر غير الأدب وهو الفقه والعلم مع أن في دراستها وعرضها العرض الذي يجلو محاسنها متعة وإثراء لأدبنا العربي الأصير ومن هنا يعلم أن قضي من المحامات عن أدب الفقهاء هو توجيه الدراسات الأدبية إلى استيعاب اعمال الأدباء بالمعنى الواسع وعدم الاقتصار على المنتخبات المعروفة والأسماء الرسمية فإن في قنوز الأدب العربي أعلاقا وذخائر ما زالت لم تدرس أو لم تستكشف بعد وعسى أن يكون في هذا العمل ما يثير الانتباه إلى هذه الكنوز المنسية ويحمل على استخراج مستوياتها النفيسة عبد الله كنون الحسن أدب الفقهاء القسم الأول مادته وأحكامه مدخل روى العلامة بن خلدون عن أبي القاسم بن رضوان كاتب العلامة السلطانية بالدولة المرينية قال ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس أحمد بن شعيب الجزنائي كاتب السلطان أبي الحسن المريني وكان المقدم في البصر باللسان لعهده فانشدته مطلع قصيدة أبي الفضل بن النحوي ولم أنسبها إليه وهو هذا لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي فقال لي على البديه هذا شعر فقيه فقلت له ومن أين لك ذلك قال من قوله ما الفرق اذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب وهذا صحيح فإن لكلام العرب أساليب لا يحذقها إلا من مارسها أشد الممارسة وكان محفوظه من النظم والنثر كثيرا جدا فهو إذا أراد الإنفاق أنفق من سعة ولم يقع في ضائقة تلجئه إلى القصور عما يريد التعبير عنه وهل الكلام إلا من الكلام ونتخذ الجزناء نفسه مثالا لصدق هذا القول فقد كان يحفظ عشرين ألف بيت من شعر المحدثين فقط فما ظنك بما كان يحفظه من شعر الأقدمين ولذلك نبغ منه شاعر عظيم وناقد كبير قال فيه ابن خلدون وكان له شعر سابق به الفحول من المتقدمين والمتأخرين وكانت له الإمامة في نقد الشعر على أن الحفظ وحده لا يكفي بل لا بد من الملكة وهي الاستعداد النفسي الذي ينميه الحفظ وتصقله الممارسة والملكة غير الذوق الذي يتحدث عنه علماء البيان ويقولون أيضا إن الحفظ لكلام العرب والممارسة لأساليبها في النظم والنسر مما يكونه ويربيه فإن الملكة هي طاقة الإنتاج وتحتاج إلى الذوق ليكون الإنتاج رفيعا. والذوق معيار النقد فصاحبه يعرف وجوه الحسن والقبح في الكلام ولكنه لا يكون أديبا إلا إذا كان صاحب ملكة وقد كان في العرب نقاد لهم بصر بجيد الشعر وبليغ النثر ولكنهم لا يستطيعون إنتاج أثر ما في أي باب من أبواب القول ومنهم الأصمعي الذي قيل له لم لا تقول الشعر مع سعة روايتك له ومعرفتك بجيده ورديئه فقال الذي أريده منه لا يأتيني والذي يأتيني لا أريده وفي زمننا هذا الدكتور طه حسين مثلا فانه على رسوخ قدمه في نقد الشعر لا ينظم منه شيئا وهناك من يجمع بين الملكة والذوق فيكون اديبا وناقدا كاتبا وشاعرا كالعقاد من المعاصرين وصاحبنا الجيزي النائي من المتقدمين والغريب فيه أنه كان صاحب ثقافة علمية واسعة إلى ثقافته الأدبية المتينه فقد كان بارعا في العلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم والطب وتهتك في الكيمياء القديمة حتى عرف بذلك ولم يمنعه هذا من أن يكون شاعرا فحلا ولا جعل أدبه أدب فقهاء أو علماء بتعبير آخر مما يدل على أنه لا مناقضة بين الفقه والأدب والعلم والشعر، وإن القضية إنما هي قضية تمكن من المادة الادبيه نظما ونسرا إلى ملكة قوية وذوق مهذب وإن كان صاحب ذلك إماما في الفقه ورأسا في العلم ويرحم الله الشافعية إذ يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيلي ونحن نرى اليوم علماء مختصين برعوا في الأدب وفي الشعر بالذات حتى غطى أدبهم على علمهم منهم الدكتور أحمد زكي أبو شادي والمهندس علي محمود طه وكلاهما من أصحاب الدواوين المتعددة فلتنظر ومن شعر الجزنائي الذي ينم عن نفسه العالي هذه الأبيات التي يقولها في التشوق إلى الحبيب يا موحشي والبعد دون لقائه أدعوك عن شحط وان لم تسمعي يدنيك مني الشوق حتى إنني لاراك رأي العين لولا ادمعي وأحن شوقا للنسيم إذا سرى بحديثكم واصيخ كالمستطلع كان اللقاء فكان حظي ناظري وسط الفراق فصار حظي مسمعي سبعت خيالك تهدهي نار الحشا إن كان يجهل من مقامي موضعي نقد كلمة الجزنائي ونعود إلى كلمة صاحبنا وحكمه على بيت ابن النحوي بأنه شعر فقيه من قوله ما الفرق لأنها من عبارات الفقهاء فهل مجرد استعمال عبارة من عبارات الفقهاء أو غيرهم من العلماء يخرج الشعر عن كونه شعر أديد وإذن فبماذا نحكم على قول شاعر العرب الأكبر أبي الطيب المتنبي فخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرق جسم المرء في العطب ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب وقد استعمل عبارة تخالف الناس ولفظ الخلف وجملة حتى الاتفاق لهم وكلمة فقيلة تلتها وقيلة أخرى على سبيل التفصيل وكل ذلك من عبارات الفقهاء والنحويين وغيرهم من العلماء وهذا عنده وعند غيره من الشعراء كثير لا يخفى على الجز النائي ولا على من دونه معرفة وتحصيلا بل إن علماء البديع يذكرون نوعا من المحسنات يسمونه المذهب الكلامي وهو ما يحتج فيه على المطلوب بحجه تشبه حجج علماء الكلام وثم ايضا الاقتباس وهو الأخذ من مصطلحات العلماء على اختلاف اختصاصاتهم وقد وقع في كلام المتنبي نفسه كقوله مقتبسا من علم الفقه بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه واشتهر قول الشمس بن العفيف حتى بين المطربين ودخل في القطع الشعرية المستعملة في الموسيقى الأندلسية وهو يا ساكنا قلبي المعنى وليس فيه سوى كثاني لأي معنى كثرت قلبي وما التقى فيه ساكناني وفيه اقتباس قاعدة نحوية معروفة بألفاظ النحات واصطلاحاتهم فهل ما يتواضع عليه أهل البيان ويقع في كلام المبرزين من أمراء الشعر ويتنغم به أصحاب الفن يعد من الأدب المدخول ويكون في نظر الناقد الأدبي ليس بذات وجاء في قصيدة لأبي العتاهية هذا البيت في الاتعاذ بالموت والقبور ولقد وقفت على القبور فما فرقت بين العبد والمولى وهذه هي عبارة البيت الذي انتقده الجزنائي تقريبا ولا قائل بأن أبا العتاهية ليس بشاعر أو أن شعره شعر فقير. أما إذا نظرنا إلى الأدب الحديث وخاصة هذا الشعر الذي يسمى بالشعر الحر فإنا نجده قد كسر كل هذه الموازين ولم يعبأ بتقليد من هذه التقاريد الأدبية حتى أنه يقع في تعابير نابية عن الذوق ويقتبس من اصطلاح البحاره والحمالة ومن إليهم بل اصطلاحات العلماء وذوي الاختصاص في مختلف فنون المعرفة ولعل الحكم الصائب في هذه المسألة هو أن المدار. على وضع الكلمة أو المصطلح في الجملة أو الفقرة التي تتضمنها فإن كان ذلك مما لعب فيه الذوق الفني دوره وأداه بعناية كان مقبولا ومستحسنا وإلا, وإلا بأن تقلقلت العبارة وباقت باللفظة المقتبسة فإن من حق الناقد أن يدين الأثر الأدبي الذي يقع في هذا المحظور ويحكم عليه حكما مسمطا، ونحن إذا اعتبرنا موقف الحيرة التي استولت على شاعر الفقيه حقا ومع من الظهور عند رؤيته لأطلال منازل الأحبة وتشتت فكره بين ذكر العهود التي سرفت له. في هذه المنازل وما آل إليه أمرها من الدروس والدثور نرى أنه عبر عن شعوره بما فيه بلاغ وأدى ما يجول بخاطره في بيت شعري مؤثر بقطع النظر عما استعمل فيه من الألفاظ المعهودة عند الفقهاء أو غيرهم لأن المهم هو أنه صور مشاعره ونقلها إلينا بما جعلنا نحس إحساسه ولا زائد وليس هو بأولى من المتنبي وغيره من الأدباء الذين ليسوا بفقهاء بتجنب استعمال العبارات العلمية والاقتباس من المصطلحات الفنية أبو الفضل ابن النحوي على أن شاعرنا أبو الفضل ابن النحوي يعد من الشخصيات المزدوجة الثقافة فهو مع رسوخ قدمه في الفقه له البراعة في الأدب والشعر وحسبك منه قصيدته المعروفة بالمنفرجة التي اشتهرت بين العلماء والأدباء على السواء حتى نسج على منوالها كثير من الشعراء فعارضوها وشطروها وهي التي يقول في أولها اشتدي أزمة تنفرج قد آذن صبحك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يأتي أبو السرج وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإبان تجي واشتهر من شعره أيضا هذان البيتان أصبحت في من لهم علم بلا أدب ومن لهم أدب عار عن الدين أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا كبيت حسان في ديوان سحنوني والشطر الأخير هو مما جرى مجرى الأمثال وقد يستشهد به من لا يعرف معناه وبيانه أنه ورى بكتاب المدونة المعروف في الفقه المالكي وسماه ديوان السحنون لأن سحنون الفقيه هو مؤلفه والمدونة على كبرها وكونها تقع في أربعة مجلدات ضخام ليس فيها الشعر إلا بيت حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه معرضاً بقضية بني النظير وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير أدب الفقهاء باب واسع وادب الفقهاء مادة خشبة للدراسة وباب واسع يتضمن ثنوناً وأغراضاً مختلفة بعضها مما يقل نظيره في أدب غيرهم فهو يشتمل على شعر وجداني من الطبقة الرفيعة يعبر عن أعمق المشاعر الإنسانية وأربط العواطف القلبية ومنه شعر فلسفي يتناول مطالب النفس العليا ويتحدث عن الروح وعالمها الفسيح ومشكلة الوجود والحقيقة الأزلية وما إلى ذلك أما الأخلاق والآداب شرعية وسياسية فأدب الفقهاء هو من الذي لا ينضب ومنجمها الذي يحتوي على ثروه قائلة لا نفاد لها ويمدح الفقهاء ويرثون كغيرهم من الأدباء وربما هجوا ولكنهم لا يتخذون ذلك حرفا كما يفعل غالب الأدباء على أن مدحهم لا يكون لطلب دنيا وليل جائزة من صاحب ولاية أو سلطان إنهم كانوا لا يرغبون في القرب من الملوك ولا يتملقونهم إلا من شذ منهم ولذلك فإن أكثر مدحهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الفضل والكمال وتكتسي أمداحهم حلة خاصة من السمو الروحي لصدورها عن إيمان صادق بالممدوح وكمالاته النفسية التي لا تشبه أوصاف الممدوحين العاديين ومن ثم فإن كثيرا من أمداحهم يتغنى بها ويقول لها من القبول ما ليس لأمداح فعقول الشعراء وحين تقول هذه الأمداح في تمجيد الذات العالية والتغني بالحب الإلهي فإنها تكتسب فوق ذلك صفة القداسة لدى جماعة المتصوفين وهناك مواضيع أخرى لأدب الفقهاء ونماذج هي أقرب ما تكون للشعر القصصي كبردة البوصيري وهمزيته فإنها وإن كانت تعتمد المادة التاريخية في مضمونها لا تألو جهدا في استخدام الخيال وتجسيم الصور وإثارة العواطف بما يجعل شكلها قريبا جدا من هذا الشعر القصصي الذي كثيرا ما يتحدث بخلو الأدب العربي منه وعلى, وعلى الأقل فإن هذا اللون الطريف من أدب الفقهاء يكون بابا من الشعر لم يطرقه غيرهم من الأدباء ويمكن أن نسميه شعر السير إن لم يندرج في شعر القصص وبعد ذلك تبقى تفاريق وعشتات من أدب الفقهاء كالحديث عن الحياة العلمية وما لها من جمال يفوق في نظرهم جمال هذه الأشياء المادية التي ينقطع إليها غيرهم من الأدباء ويفنون أعمارهم فيها بغير فائدة وكالخصومات الأدبية التي تقع فيما بينهم فيتراشقون لأجلها السهام بطريقتهم الخاصة وكعرض الحقائق العلمية في صور أدبية والغاز العلمية وغير ذلك مما يعصر تثبه بين شعر الفقهاء ونثرهم وربما يلاحظ القارئ أننا أكثر ما نتحدث عن الشعر ومدلول الأدب أعم من أن يقتصر في الحديث عنه على الشعر دون إشارة إلى النثر والواقع أن الباعث على كتابة هذا البحث هو النقد الذي يوجه إلى شعر الفقهاء خاصة دون نثرهم فإن النقاد درجوا على التعبير بقولهم هذا شعر فقيه إذا وجدوا فيه مغمزا من الناحية التي تناولها الجز النائي الذي بنينا بحثنا هذا على كلامه فالشعر إذن هو محط النظر من أدب الفقهاء وأما النثر فإن لهم فيه يدا طولا قد تطغى على مال الأدباء في ذلك وما زالت كتابات الغزالي والطرطوشي وابن خلدون والراغب الأصبهاني وأمثالهم من النماذج العالية التي تحتذى في النثر العربي وبديهي أن ليس كل الفقهاء ممن برعوا في النثر وكانت لهم فيه هذه المكانة المرموقة وإنما الفرق أن النقاد لم يجدوا مثل هذا التفوق للفقهاء في الشعر فلاحظوا عليهم ضعف الملكة الشعرية وهم قلما درسوا الآثار النسرية للفقهاء حتى يحكموا بتفوقها وإن سكتوا عليها لما لم يجدوا فيها مطعن ونرى أن الوقت قد حان لدراسة النثر العربي من جديد وتقديم نماذجه الحية التي طالما غفل عنها مؤرخ الآذاب والنقاد من آثار العلماء الذين ذكرناهم وغيرهم من الرحالة والجغرافيين والمؤرخين والفقهاء والمتكلمين والصوفية وعدم الاقتصار على آثار الكتاب بالمعنى الضيق كابن العميد والحريري والقاضي الفاضل ولسان الدين فإن تقدم المعرفة وتطور الأدب قد برهنا على أن نثر أولئك الأعلام هو المساير للطبيعة والموافق للذوق السليم ونحن اليوم على غراره نطبع لا على ما كان متكلفا من كتابات هؤلاء الأدباء المتنوقين أدب مستقل ولا ينتمي هذا الأدب لطبقة من الطبقات ولا لعصر من العصور لأن مؤرخي الأدب أهملوا فبقي حرا لا يتقيد بحكم من أحكامهم في ذلك ولهذا يصح أن نرويه على ترتيب السنين أو على الموضوعات والحق أننا إذا نظرنا إليه من زاوية التاريخ وجدنا أنه يرجع إلى عصر السريقة وطبقة من يحتج بهم من شعراء العربية فإن ميلاده كان مقرونا مع ميلاد الإسلام ونحن إذا استثنينا شعراء الصحابة المعروفين الذين غلبت عليهم صفة الشاعرية كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وأمثالهما كان من بقي منهم ممن قال شعرا إما أن يكون غير فقيه فهو معدود في المقلين وأصحاب الأبيات من الشعراء وإما أن يكون فقيها فهو من الطلائع الأولى لهذا الصنف من الادباء وهم عدد كثير ناهيك بأن منهم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنه قال سعيد بن المسيد كما في العقد الفريد كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي أشعر الثلاثة وأما الأنصار فكادوا يكونون كلهم شعراء جاء في ترجمة أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قيل له ليس رجل من الأنصار إلا وله شعر فلما لم تقل أنت شعر قال وأنا قد قل يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد وأبو الدرداء من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم بل هو أحد الستة الذين انتهى إليهم علم النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق في قول علي للشعر ونظن أنه لا حاجة بنا إلى رواية شيء من شعر الخلفاء الثلاثة الذين ذكرناهم ولا من شعر غيرهم من الصحابة لشهرته ولذكره في تراجمهم ولكن مسألة مهمة لها تعلق بالموضوع لا نرى بأسا بتحقيقها هنا وهي ما شاع من عدم قول علي كرم الله وجهه للشعر غير بيتين اثنين على ما جاء في القاموس المحيط للمجد الفيرو زبادي وهما قوله تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بر ولا ظفر فإن هلكت. فرهن ذمة لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثو نقله عن المازني ونقله المرزباني في تاريخ النحات عن يونس وصوبه الزمخشري وهو غير مسلم وما زلنا نسمعه من علمائنا الذين يعودون فينشدون لعلي من الشعر الشيء الكثير وصاحب القاموس نفسه قد خالفه في مادة خيسة فأنشد لعلي شعرا ينظر فيه وقد تعقب هذا القول اللغوي المحقق محمد بن الطيب الشرقي الفاسي محشي القاموس بقوله على ما عند الزبيدي صاحب التاج ولعل سند ذلك قوي لديهم وإلا فقد ورد عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة الأبياد ونقل عنه المصنف يعني الفيرو زبادي في خيس شعرا وتواتر عنه محمد النبي أخي وصهري الابيات وغير ذلك مما كثر وشاع بحيث أن النفوس لا تطمئن إلى أنه لم يقل غير هذين البيتين ثم نقل كلمة سعيد بن المسيب التي سقناها آنفا في شاعرية الخلفاء الثلاثة ولكنه نسبها إلى الشعبي وزاد قائلا نقله الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة نصطح ابن أثاثة وذكر مثله جماعة ونسب إليه من أشعار الحكم وغيرها شيئا كثيرا انتهى كلام بن الطيب وزاد عليه الزبيدي قائلا ويروى أنه رضي الله عنه قال يوم خيبر دونكها مترعة ذهاقا كاسا زعاقا مزجت زعاقا ثم قال وقرأت في تاريخ حلب لابن العديم ما نصه اخرج يعقوب بن شبه ابن خلف ابن سالم حدثنا وهب بن جرير عن ابي الخطاب محمد ابن سواء عن ابي جعفر محمد ابن مروان ان عليا قال لمن راية سوداء يخفق ظلها؟ إذا قيل قدمها حضين تقدم فيوردها في الصف حتى يقيلها حياض المنايا تقطر السم والدم جزى الله قوما قاتلوا في لقائهم لدى الموت قدما ما أعز وأكرم ربيعة أعني إنهم أهل نجدة وبأس إذا لاقوا خميسا عرم وأخرج أيضا بسنده إلى عبد الله إبراهيم بن محمد بن نفطوي والحسن بن محمد بن سعيد العسكري قال ومما يروى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن سوداء الابيات قال وقال السدي كانت رايته حمراء بصفين فتأمل ذلك انتهى كلام الزبيدي وما نقله علي السدي لا يقدح في نسبة الشر لأن الرايات في صفين كانت كثيرة لكل قبيلة الراية وقد جارس العقد لابن عبد ربه قال أبو عبيدة في التاج جمع علي بن أبي طالب رئاسة بكر كلها يوم الصفين لحفين بن المنذر بن الحارث بن وعله وجعل ألويتها تحت لواءه وكانت له راية سوداء يخفق ظلها إذا أقبل فلم يغني أحد في صفين غناء فقال فيه علي بن أبي طالب لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حسين تقدم يقدمها في الصف حتى يزيرها حياض المنايا تقطر السم والدم جزى الله عني والجزاء بكثه ربيعة خيرا ما أعطى وأكرم والبيت الأخير بهذا اللفظ من شواهد النحو وأصحاب الشواهد ينسبونه لعلي كذلك وحصين روي هنا بالصاد وهو بالضاد كما سبق عن الزبيدي وفي العقد أشعار أخرى لعلي كما في غيره من الكتب وقد جمع كثير منها في ديوان مطبوع إلا أنه لا يصح نسبة كل ما فيه إليه فهذه الروايات التي ذكرناها فضلا عن التي تركناها مما عند الطبري وابن كثير وابن الأثير ونصر بن مزاح في كتابه عن وقعة الصفين وغيرهم في تلك الأبيات وغيرها مما لم يرد النافون قول الشعر عن علي غير ذينك البيتين قليلا منه ولا كثيرا تجعلنا لا نقبل قولهم ونرجح بالرواية قوله للشعر واكثاره منه وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ والعلم لله وإذا تجاوزنا عهد الصحابة إلى من بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين فإننا نجد بينهم الكثير من الفقهاء الذين قالوا الشعر الجيد وبذوا في بعض المعاني الفقولة من الشعراء بل إننا نجد من هؤلاء الفقهاء من لم يسع النقاد والمؤلفين في الأذب إلا أن يعترفوا بموهبتهم الشعرية ويعدوهم في جملة المتفوقين عروة ابن أزينة فهذا عروة ابن أزينة شغل الناس بشعره الرقيق في الحب والغزل وكان كابن أبي ربيعة في تعلق النساء والمحبين بشعره إلا أنه لم يكن مثله في المجون والاستهتار بل كان على جانب من الصيانة والدين لا يبقى إليه الشك وهو معدود في التابعين ومن الفقهاء المحدثين روى عن ابن عمر وروى عنه مالك ابن أنس وغيره ونجد شعره في الأغاني والموشح وديوان الحماسة وسائر أمهات الكتب الأدبية فمن أبياته السائرة التي ذكرها لنا صاحب الحماسة قوله إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوا لها بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها وهذه الأبيات من عيون الشعر وأحسنه تعبيرا عن عاطفة الحب الدفين في القلب الذي يظهره هذا الإعجاب بجمال المحبوب وهذه المطاوعة لهواه ولو جرى على عكس المراد إنه صب مهذب وإن كان راسخ الجذور فهل نقول إنه يمثل مجتمع المدينة الراقي أو نفسيه صاحبه القوية بالعلم والتقوى في نظرنا أنه صبر عنهما معا فالبيئة بيئة نعيم وترف ألا ترى إلى وصف المحبوبة ونشأتها الباكرة في النعيم الذي صاغها بمنتهى اللباقة فأدق منها ما ينبغي أن يدق وأجل منها ما ينبغي أن يجل وصاحبنا ذو أدب الرفيع فهو إذ يتحدث عما زعمته من ملاله لها يرد ذلك بأقوى حجة في ألطف عبارة وهي أنهما خلقا أحدهما هوى للآخر فلا يمكن أن يتسرب الملال إلى قلبيهما وكذلك يقول إذا عرض له منها ما يوجب ريبة أو يوسوس بسلوى فما كان أكثرها لنا وأقلها لها هو الاعتذار عن التحية التي حرمته منها وشفاعة الضمير أو رقابته هي الكفيل بطرد كل ما يساور فؤاده من وساوس السلوء لو كان ممكنا وبهذا التفكير الأرستقراطي في الحب صح التعبير الذي يبرز ما كان عليه الرجل من تهذيب الرفيع وما كانت عليه الحياة في المدينة من تفتح وازدهار ثم بالصياغة الجميلة التي أفرغ فيها سارت هذه الأبيات كل مسار وغني فيها وما تزال حتى الآن تعد من غرر الأبيات في الشعر العاطفي وإن كان قائلها فقيها وانشد له المرزباني هذه الأبيات المطربة لبثوا ثلاث منا بمنزل غبطة وهموا على غرض لعمر كما هم متجاورين بغير دار إقامة لو قد أجد رحيلهم لم يندموا ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلموا لو كان حيا قبلهن ضعائنا حيا الحطيم وجوههن وزمزموا وكأنهن وقد حسرن لواغبا بيض بأكناف الحطيم مركم ولئن أخذ عليه أبو السائب المخزومي فيها عدم ندمه على رحيلهم فإنه غفل عن أن الرجل ذو طبع مدني رقيق وقد اكتفى بهذا اللقاء الموقوت الذي بلغ فيه من آمال نفسه ما سيكون متعة له يتملا بها إلى لقاء آخر مأموذ وحقيا في العقد أن امرأة وقفت عليه وهو في مجلسه فقالت له أنت الرجل الصالح الذي تقول إذا وجدت أوار الحب في كبدي عمدت نحو سقاء الماء ابترد هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد لا والله ما قال هذا رجل صالح وعلق ابن عبد ربه على قولها بهذه العبارة القاسية وكذبت عدوة الله عليها لعنة الله بل لم يكن مرائيا ولكنه كان مصدورا فنفذ وهكذا دخل شعر ابن أذينة على عقائل النساء في خذورهن وهيج منهن مكامن الهوى فانبرين له يؤنبنه وفي تأنيبهن اعتراف بما لقين منه ولقي منهن والصورة التي في هذين البيتين جميلة حقا ومغرية بصدقها وبساطتها فلذلك أثارت من صاحبة الرجل الصالح ما أثارت وابن أذين هو صاحب هذين البيتين المشهورين لقد علمت وما الاسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى إليه فيعيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني ولهذين البيتين حكاية وهي أنه وفد على هشام بن عبد الملك في رجال من أهل المدينة فلما دخلوا عليه ذكروا حوائجهم فقضاها ثم التفت إلى عروة فقال له ألفت القائل لقد علمت البيتين قال نعم ما لما أراك إلا وقد سعيت له قال سأنظر في أمري يا أمير المؤمنين وخرج فجعل وجهته إلى المدينة فبعث إليه هشام بألف دينار فوجده قد غادر دمشق فأمر له بها في المدينة فلما جاءه الرسول قال له أبلغ امير المؤمنين السلام وقل له أنا كما قلت قد سعيت له سعيت في طلبه وقعدت عنه فأتاني لا يعنيني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة للمدينة الذين اتفقت الأمة على توثيقهم وجلالتهم هو, هو أيضا ممن قال الشعر الحسن ولم يدفع بسبب فقهه عن إجادة وله هذه الأبيات السائرة في الغزل وهي مما غني به كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم ونم عليك الكاشحون وقبل ذا عليك الهوى قد نم لو نفع النم فيا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم والأبيات تعبر عن عاطفة حب عنيف جهد الشاعر جهده في كتمانه ولكنه كان أقوى من إرادته فظهرت عليه أعراضه وافتبح أمره بين الناس فمن لا لا يعذر ومن كاشح مغري بالنميمة ظلما وشماته حتى صار الشاعر يتمنى الموت ليستريح من العناء فإن حياته أصبحت عبثا لا معنى له وطعما لا يجد له مذاقة إلا لا أنه يتراجع إذ تثور نفسه ويستبد به هواه فينبذ تلك الوساوس كلها ويصرخ من أعماقه إلى الحبيب إلى منية النفس وقرة العين وسلوه الفؤاد إن جران الحبيب خوفا من الوقوع في الإثم له عين الاسم وهذا من فقيه إمام وتابعي جليل قد يستغربه القارب بيد أنه إذا علم ما كان عليه مجتمع المدينة في الصدر الأول من حياة سمحه سهلة لم ير فيه غرابة والقوم كانوا أكثر تفاهما لروح الإسلام من اليوم فلم يكونوا يدعون التصوّن وهم يرتعون في المخالفات ولكنهم كانوا على رقة العاطفة وسلامة الذوق في منتهى العفة والصون والإنسان مسؤول عما في ملكه وأما ما لا يملكه من ميل القلب فلا حرج عليه فيه ومما زاد في جمال هذه الأبيات وربما كان سببا في إعفاء صاحبها من المسؤولية الأدبية أنها جاءت على أسلوب التجريد أي بصيغة الخطاب لا بصيغة التكلم فصرحت لأن يجد فيها كل محب مستهام تصويرا لمشاعره وتعبيرا عن أشواقه وذلك مما جعلها تفوز بالتذكية من عامة الأدباء والنقاد وتذكر في أمهات الدواوين وكتب الأدب مالك بن أنس والأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة فيهم كذلك من قال الشعر ونظم القوافي ولم يشغله الاهتمام بتفريع المسائل والفتوى في النوازل عن الاسهام بحظه في الأدب على مستوى الرفيع لا ينزل عن نتاج الطبقة العالية من فحول الشعراء فمما رويناه عن شيوخنا من نظم الإمام مالك قوله يمدح القناعة هي القناعة لا أرضى بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحت والكفن ومنها قوله في أدب السلوك إذا رفع الزمان عليك شخصا وكنت أحق منه ولو تصاعد أنله حق رتبته تجده ينيلك إن دنوت وإن تباعد ولا تقل الذي تدريه فيه تقل رجلا عن السوء تقاعد فقم في العرس أبها من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد وهي حكمة عملية لا نظير لها في أدب السلوك ومعاشرة الناس وتجربة حية لا تزال ممارستها تعطي أحسن النتائج في مجالات الحياة اليومية والفرق كبير بينها وبين قول القائل خبرت الرجال وما زجتهم فكل يميل إلى شهوته فلله در فتى عاقل يدير الأمور على فطنته يجازي الصديق بإحسانه ويبقي العدو إلى مدته ويلبس للدهر أتوابه ويرقص للقرض في دولته فهذه تعلم النفاق وتلك تعلم مدارات النفس عن الهوى المذموم وهذا هو الخيط الرفيع الذي يفصل بين أدب العلماء وأدب غيرهم ومما جربته من أثر هذه الحكمة أننا خرجنا يوما لاستقبال أحد الإخوان الوطنيين وكان قادما من سفرة طويلة بصدد الدعاية للقضية الوطنية فاحتشد الناس وجعلوا يهتفون باسمه وأسماء الوطنيين الآخرين وكان ممكن أن يقع لذلك رد فعل عند بعض الحاضرين فقلت لأولئك الذين يهتفون إننا اليوم في عرس فلان الشخص القادم وفي العرس لا يهتف إلا باسم العروس فكفوا عن تلك الهتافات المختلفة وحمد أثر ذلك التوجيه الذي لم يسئ إلى شعور أحد من أولئك الناس الطيب النفوس وكتب الي صديقي الاديب السوري الكبير الدكتور زكي محاسني وكان في كتابه ما جعلني أسليه بأبيات الإمام هذه عند جواب له فعاودني بكتاب آخر يقول فيه أخذت اليوم رسالتك الكريمة وتلوتها بهزة وشوق وجعلتها نبراسي ومذهبي لما تضمنت من جليل القول وكبير الموعظة والسداد وقد حام في خاطر الشعر فرست اقول فيك تحيات الحبيب وانت تباعد تجيئك والفؤاد بها تصاعد اياك النون والمكنون وجد اراه على مدى بعد تزايد وجدتك منحة الدنيا فدعني أنا القرباك في حظ توافد لأنت الشمس تشرق من غروب على إشعاعها قلبي توارد بنيت لقومك العالين مجدا ومثلك من لداع المجد جاهد ولعل ربة الشعر التي ألهمت من قال فكم في البيت هي التي ألهمتني وقصدت. بإيراد هذه الفذلكة من كتاب الدكتور محاسني بيان الأثر المحمود الذي كان لأبيات الإمام مالك على رجل من ذوي الثقافة العالية في عصرنا هذا مما يؤكد أنها ذات قيمة عالية في أسواق الحكمة والأدب وأستغفر الله مما رويت من مدح وإطراء فاني لست عند نفسي ولا عند الناس بهذه المثابة إلا أن حسن نيه الصديق جعله ينظر إلي هذه النظرة وقد كان من اللياقة وحسن الأدب أن أجيبه على أبياته نظما فكان هذا هو الجواب صديق في مكانته قريب وإن كان المكان به تباعد زكي النفس ذو خلق رضي فمما قد تنازل قد تصاعد محاسله على الأيام تتلى فكائن من بها عجبا تواجد بنا فيها على أصل أصيل ولم يك عن مداركها تقاعد وأردت بالبيت الأخير الإشارة إلى سلفه المذكور في مقدمة نفس الطيب وتنويه المقري به وعلى كل حال فهذا شعر لإمام الفقهاء مالك رحمه الله